وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام فلا نزال في مواصلة البحث عن شمولية الإسلام العظيم لكل جانب من جوانب الحياة وقد تحدثنا من قبل عن شمولية الإسلام لجانب الأمن الاجتماعي والفردي والدولي وتعرضنا لجانب الاقتصاد في حياة الأمة ثم تعرضنا للحديث عن الجانب التربوي في شريعة الإسلام واليوم نقف وقفة سريعة يسيرة مع الإسلام والحضارة والتقدم العلمي إن أعداء الله عز وجل يصفون الإسلام وأهل الإسلام بأنهم قوم رجعيون متخلفون وأنهم لا يستطيعون أن يواكبوا الحضارة ولا على أن يسايروا ركب التقدم العلمي والرقي الاجتماعي الذي تحياه الأمم يوما بعد يوم وكلما ذكرت لهؤلاء من العالمانيين والليبراليين وغيرهم من الذين يكرهون الإسلام كلما ذكرت لهم شيئا من شريعة الإسلام أو حكما شرعيا من أحكام الله تعالى خرج بمنتهى الغباء والبلاهة ليردد هذه الكلمة السخيفة إن الدنيا صعدت الفضاء وأنتم لا تزالون تتحدثون في كذا إن الدنيا فعلت وفعلت وفعلت وأنتم لا تزالون متأخرين. سمعنا هذا من بعض من كان يدرس لنا في الجامعة حين يعلم عن أمر مصافحة النساء وحرمة مصافحة الرجال للنساء يقول في سخرية غبية يقول إن الناس قد صعدوا الفضاء إن الناس قد صعدوا الفضاء وطاروا إليه وأنتم لا تزالون تتحدثون. في أنه لا يجوز مصافحة الرجال للنساء وأنك إذا دخلت لقضاء الحاجة تقدم اليسرى قبل اليمنى ويسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعكم من هذه الرجعية دعكم من هذا التخلف دعكم من هذا الجمود الدنيا كلها تطورت وأنتم يا أصحاب المنهج السلفي جامدون كل ما عندكم قال تعالى قال تعالى هكذا قال يحيى الجمل وخسارة فيه اسمه بل يموت مثل هذا الذي إنما يؤذي الدنيا من حوله يقول هؤلاء أصحاب عقول عفنة كل ما عندهم قال تعالى قال تعالى وتعالى مقلش من 14 قرن هكذا يقول بسخافة منقطعة النظير هذه هي السخافة التي يسمونها ثقافة ولكن الحق الذي لا ريب فيه أيها الإخوة الكرام أن الإسلام دين العلم ويكفينا أن أول آية نزلت من كتاب الله عز وجل اقرأ قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه أول آيات نزلت على قلب النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يتبين من هذه الآيات لأول وهلة يتبين منها أن القراءة هي أساس هذا العلم أساس العلم كله هي القراءة والاطلاع والبحث وهذا أول ما دعا إليه القرآن العظيم ثم تجد في آيات القرآن دعوة واسعة إلى العلم وإلى طلبه ومدحا وثناء على أهل العلم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأصحاب الدرجات الرفيعة هم أهل العلم أهل العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم إذا جمعوا ذلك وجمعوا علم الدنيا فهم كذلك أهل العلم بما يصلح الناس في شؤون دنياهم نعم أيها الإخوة الكرام قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بل ويبين الله عز وجل أن ممن شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية أهل العلم قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائم واتو اولو العلم شهد الله انه لا اله الا هو تحضوا على طلب العلم وتبين مكانة أهله عند الله تبارك وتعالى. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس أو يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويبيّن صلى الله عليه وسلم. أن العلماء ورثت الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ويبين صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يستغفر لطالب العلم وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن العالم. يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض رضا بما يطلبه من هذا العلم فانظر إلى هذه المكانة العالية التي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو متفاوت حسب فرضية هذا العلم فهذه مكانة العلم عندنا أهل الإسلام ولو راجعت كتب علمائنا ورأيت ما فيها لرأيت العجب العجاب من علو همتهم في طلبهم للعلم وفي بحثهم وفي جدهم واجتهادهم حتى يحصل الواحد منهم على شيء يسير من العلم بل إن أحدهم كان يقضي الليالي الطوال بحثا في تحقيق حديث أو في إسناد حديث يبحث عن رجاله ويفتش عنهم بعضهم يقضي الليل الطويل في البحث في آية من كتاب الله عز وجل يتدبرها وتأملها ليفسرها ويبينها للناس على الوجه الصحيح ديننا هو الذي رفض التقليد الأعمى والذي رفض النظريات الخائبة التي قام بها الغربيون وغيرهم وهو الذي قام على الدعوة إلى النظر والاعتبار والتجربة والاستبصار وهذا موجود أيضا في كتاب الله كثيرا كثيرا ما تسمع في كلام الله عز وجل فلا تبصرون أفلا يسمعون أفلا تعقلون فلا يتدبرون قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كل هذا وغيره كثير دعوة إلى التجربة والتأمل والنظر والتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل ليأخذ الإنسان منها العبرة والموعظة إن بعض الناس وللأسف الشديد يقدم صورة سيئة للإسلام وأهل الإسلام حين يهتم بأمور دينه أو يهتم بشيء من العلوم الشرعية وهو مع ذلك يهمل التفوق في العلوم الدنيوية الأخرى من كيمياء ورياضيات وغيرها من هذه العلوم يلغيها ولا يهتم بها بحجة أنه يريد أن يتعلم علوم الشريعة فينظر الناس إلى صاحب الدين هذا نظرة فيها ازدراء واحتقار نعم إنه شيخ إنه ليس له في هذه المسائل إن كل ما عنده قال الألباني قال ابن باز ولكنه لا يتفوق في دراسته ولا يتفوق في علمه ولا يهتم بهذا دعه دعه إن معه كتابا للبخاري أو لمسلم يقرأه ويبدأ الناس يسخرون من أهل العلم ومن كتب أهل العلم بل ربما سخروا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون إنسانا متجمدا واقفا على حد ما يحفظ لا يتحرك ولا ينتج ولا يقدم لأمته شيئا ينفعها الإسلام يرفض هذا أيها الشباب الإسلام يرفض هذا يا طلاب العلم الشرعي إن الإسلام يريد إنسانا مؤمنا متعلما مثقفا عالما في علوم الدين والدنيا وإلا فلمن نترك المناصب والمراكز والمكانات العالية لأهل الكفر ولأهل الصليب ولمن يبغضون الإسلام وأهله لمن ندع التفوق والتقدم والرقية ونحن أهله ومن عندنا خرج التفوق والتقدم نعم أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يكون طالب العلم الشرعي مجدهداً في دراسته نعم أنا أعلم أن العملية التعليمية معقدة كل التعقيد وأنه يراد بنا أن نكون أغبياء في قمة الغباء أو في قاع الغباء أعلم هذا جيداً ولكن لو أن الإنسان بذل جهده وأخذ بالأسباب وواصل باجتهاد طلب هذا العلم حتى يحقق لأمته إنتاجا طيبا لكان متوكلا على ربه عز وجل وأما أن يتواكل وأن يرفض هذه العلوم بالكلية ويقول هذه علوم ضلالة وأنا لا أخذ شيئا عن الغرب إنما أخذ ما جاء في الكتاب والسنة مهلا يا أخي مهلا هذا أمر وهذا شأن آخر هذا شأن آخر نعم نحن نأخذ بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتعلم العلوم الشرعية بل وقد يفرض علينا أو على بعضنا فرض عين أن يتعلم علوما معينة من علوم الشريعة لكن هذا ليس معناه أن تقصر في طلب العلوم الدنيوية وتترك هذا العلم لغير المسلمين هم الذين يعلموننا وهم الذين يفخرون علينا وهم الذين يصورون أننا دائما عبيد لهم وأنهم أسياد لنا لأنهم أصحاب التقدم وأصحاب التطور وهم الذين صنعوا الذرة وهم الذين بلغوا الفضاء ونحن ما صنعنا أي شيء على الإطلاق بل نحن متخلفون متأخرون متجمدون ثم ترمى التهمة في وجه الإسلام كذباً وثوراً كلا الإسلام براء من هذه التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام الإسلام براء من التخلف الإسلام براء من الجمود والرجعية بل الإسلام هو الذي علم هؤلاء كيف يكون التقدم وكيف يكون الرقي والمنهج الإسلامي أيها الإخوة والمنهج السلفي الذي هو فهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا دعوة إلى التقدم والرقي والتطور لكن بشرط أن يؤدي هذا إلى خرق شيء من ضوابط شريعتنا الغراء وبشرط أن يستغل هذا العلم في محاربة دين الله تبارك وتعالى ولكن تعالى وانظر تجد أن أهل الإسلام وأن علماء المسلمين هم الذين اخترعوا العلوم التجربية وكان لهم فيها الدور العظيم الذي استفاد منه العالم كله والمنصفون من أوروبا يؤكدون أن أنهم يدينون للمسلمين بأنهم هم الذين قدموا إليهم العلوم التجريبية العلوم التجريبية من كيمياء وفيزياء وطب وهندسة وقوانين الطبيعة وجاذبية الأرض وكذا وكذا أول كيميائي عرفته الدنيا هو جابر بن حيان هو الذي أسس هذا العلم أول من عرف جاذبية الأرض هو الخازن عالم من علماء المسلمين الذي قال إن الأجسام تقع على الأرض لقوة جاذبية في الأرض أدرك هذا قبل نيوتن بقرون طويلة الذي يزعمون أنه أول من اكتشف جاذبية الأرض هذا محمد ابن موسى الخوارزمي. هو الذي أول من صنع هو أول من صنع خريطة للعالم في كتابه الذي سماه صورة الأرض صنع خريطة جغرافية في كتابه الذي سماه صورة الأرض والخوارزمي كذلك مؤسس علم الجبر وعنه أخذت حتى الكلمة نفسها لأن الغرب لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا وله كتاب هو كتاب الجبر والمقابلة وهو أول من بين العلاقة بين الجبر والهندسة وهو الذي اخترع الصفر حتى يحل به الغرب المعادلات من الدرجة الثانية والثالثة وما إلى ذلك علماء المسلمين في الطب والصيدلة هم أول من كانت لهم اكتشافاتهم العظيمة في الجوانب الطبية والصيدلية وهم الذين اخترعوا تراكيب الدواء بأشكالها المختلفة بل وهم الذين عرفوا ما يسمى بالبيمارستان المستشفى وبنوها الحسن بن الهيثم هو أول من برع في علم الفيزياء وعلوم البصريات وغير ذلك وغير ذلك كثير جدا لو راجعت بعض الكتب في هذا راجع مثلا كتاب الإسلام والعلم الحديث للدكتور عبد الرازق نوفل تجد شيئا من هذا وغيره كثير من هذه الكتب فهذه الدول الغربية الكافرة لو أنها صدقت لدانت لأمة الإسلام بأن كل علم فإنما أخذوه عن الإسلام والمسلمين ونحن اليوم في أيامنا هذه عجزنا حتى عن أن نخترع أسماء لبعض هذه الاكتشافات الأجنبية فأصبحنا لا نطلق عليها إلا المصطلح الإنكليزي أو المصطلح الفرنسي بحسب هذا الاكتشاف وقد يسمى الاكتشاف باسم صاحبه مع أن الأمر كله يعود إلى المسلمين في بدايته ولكن لما تخلف المسلمون عن ركب حضارتهم وركب تقدمهم صاروا صورة متخلفة رجعية يشمئز منها العالم والعياذ بالله تبارك وتعالى ولعلنا لابد أن نقارن مقارنة واضحة ما الذي يجعل الغرب يتقدم الآن تقدم هائلا ويجعلنا نتخلف تخلفا هائلا إن السر أيها الإخوة الكرام أن الغرب كانوا متأخرين بل كانوا القديم عندهم هو العصور المظلمة وهذا الكلام الذي أذكره لك الآن من عهد الاكتشافات العلمية كله كلام قديم كلام قديم المرصد الفلكي أو الاسترلاب اخترع في يعني السنوات الأولى أو في المئات الأولى من سنين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره كثير جدا من هذه الاختراعات قديمنا قديم طاهر سام كله رقي وكله حضارة وهذا أمر عجيب جدا والقديم عند الغرب وعند أوروبا هو العصور المظلمة التي هم بأنفسهم سموها عصورا مظلمة فما الذي جرى؟ ما الذي جعل هؤلاء يتقدمون اليوم؟ وهم في عصور النور والفضاء والذرة والذر التكنولوجيا الحديثة بكل صورها ما الذي جعلهم يتقدمون ونحن أهل الإسلام كلما مضى بنا العمر تخلفنا أكثر ذلك أيها الإخوة الكرام أن عقيدة هؤلاء الضالين من الكافرين من يهود أو نصارى إنما كانت تدفعهم إلى الركون وإلى الخنوع وإلى الزلة فجانب منها يهتم بالروح على حساب العقل والجسد وجانب آخر لا يهتم إلا بالجسم وحده ويلغي جانب العقل والروح كاليهودية وجانب آخر يعظم العقل حتى يجعله فوق الإله وهم اليونان يسمونه العقل حتى إن الفلسفة أخذوا عنهم ذلك وسموا الإله بالعقل الأول والعقل الثاني وهذه الضلالات التي ربما يعرفها من درس منكم ولكن عندنا نحن المسلمين كانت عقيدتنا هي التي تدفعنا إلى المزيد من طلب العلم وإلى المزيد من البحث وإلى المزيد من النظر والتأمل لخدمة الإسلام وأهل الإسلام فلما كان المسلمون متمسكين بعقيدتهم متمسكين بشريعة ربهم تبارك وتعالى معظمين قدر هذا الإسلام تقدموا وتطوروا وارتقوا وأنا معك أن من هؤلاء من ينتمي إلى أهل الإسلام وليس من أهل الإسلام أصلا كابن سينا مثلا ابن سينا هذا كان ملحدا لا يؤمن بالله عز وجل ولكن بصورة عامة كان تمسك المسلمين بعقيدتهم وشريعتهم سببا في رقيهم وحضارتهم وتقدمهم فلما انسلخ كثير من المسلمين من عقيدتهم وأصبح يسير في ركاب الغرب تخلف المسلمون وتراجع هذا التراجع الذريع الذي ترونه الآن ولعلنا هنا في مصر رأينا وعانينا من هذا كثيرا فكل من يبرع عندنا في علم من العلوم ونحن أهل الذكاء والفطنة والعقل الراجح كلما نبغ فينا عالم في علم من العلوم أخذه الغرب وسحبوه من هنا لأننا هنا نذل أهل العلم ونهينهم ونحقرهم ولا نقيم لهم وزنا بل وكثيرا ما تسمع حتى عن سرقة الاختراعات يخترع اختراعا علميا معينا وفجأة إذا به قد سرق وإذا بآخر قد ألف كتابا كاملا في هذا الاختراع الذي ما صنع فيه شيئا أصلا فانظر إلى هذا التخلف الذي صرنا إليه لما كنا أهل صيانة وديانة وأمانة كنا أهل رقي وتقدم وحضارة فلما تراجعنا وتخلفنا أصابنا ما أصابنا والعالمانيون الدجالون الكذابون يدركون هذا يدركون أن الكنيسة في هذا الوقت الماضي في هذه العصور المظلمة كانت تحارب كل شكل من أشكال التقدم بمجرد أن واحد يتكلم بشيء من العلم أو يكتشف اكتشافا علميا يشنقونه الباب يأمر بشنقه مباشرة لأن هذا محارب ومضاد للدين كما يزعمون وأما نحن فنحن الذين أثرين العقول وديننا هو الذي حرك العقول والأرواح للتدبر والنظر والتأمل والتفكر في عظيم خلق الله تبارك وتعالى فهؤلاء لما أرادوا أن يتقدموا نبذوا الدين عندهم لأن دين عندهم الدين المنحرف الضال الذي اخترعه لهم الكهان والقساوسه دين يحارب العلم فحق لهم أن ينبذوه وأن يطرحوه تحت أقدامهم ما هو إلا زبالات أفكار بشرية ضالة وليس هو الدين الحنيف وليس هو الدين الذي أنزله الله على موسى أو على عيسى أو على محمد عليهم الصلاة والسلام وأما نحن فلا نتقدم إلا بدين هذه قاعدة ينبغي أن تنتبه إليها جميعا نحن أمة لا تقوم ولا تنهض ولا ترتقي إلا بدين لأن دينها هو الدين السماوي الذي تولى الله رب العالمين حفظه وصيانته إذن آن الأوان أن أيها الإخوة الكرام أن نعظم العلم في نفوسنا سواء كان من علوم الشريعة أو من العلوم الدنيوية التي تخدم المسلمين وتخدم المجتمع وتقدم للناس صورة عملية للسلفي المؤمن المتعلم العالم المستقيم على منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم آن لنا أن نطرد التخلف والجمود الذي يعيشه كثير من شبابنا آن لنا أن ندرك الواقع الذي نعيش فيه فنتعامل مع معطيات هذا الواقع بما لا يتعارض مع ديننا وشريعتنا أما أن نرفض التعليم أو أن نرفض الدراسة أو أن نرفض التفوق ونقول أنا لا يعنيني هذا ولا يهمني ويخرج ونخرج جميعا خطباء على المنابر أو محاضرين في المساجد لا لا نريد هذا إنما نريد طبيبا متفوقا مؤمنا يوحد الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام فيراعب الضوابط الشرعية في جانب الطب ويكون أمينا على المسلمين نريد مهندسا مؤمنا ونريد مكتشفاً ومخترعاً في أي جانب من جوانب العلوم مستقيماً على منهج الله عز وجل متفوقاً في دراسته يصعد دائماً لا ينزل ليبين ويبرهن للعالم كله أن ديننا دين تقدم وحضارة وعزة ورقي وأن العالم لن يرتقي إلا بالإسلام وبالإسلام وحده لأن الذي شرعه هو قيوم السماوات والأرض وهو الذي أمر العباد بأن يعلموا ويتعلموا بل إن الله عز وجل جعل العلم قبل القول والعمل فقال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء, لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حراً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد بنيه عن طريق التقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهده المتقدم أطلبوا العلم أيها الإخوة الكرام وكونوا على هدي سلفكم الذين كان قول أحدهم مع المحبرة إلى المقبرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيب مبارك فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين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 ولكن الإنصاف والوفاء يقتضين أن نقف وقفة لله عز وجل لقد تناقلت الدنيا كلها خبر وفاتي الشيخ المجاهد الشيخ أسامة بن لادن نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته وهذا الرجل أيها الإخوة الكرام يجب أن ننصفه ويجب أن نبين الحق للناس في أمره دون أن يخرج علينا خارج ويقول إنكم أصبحتم تنتمون إلى القاعدة إنكم تنتمون إلى أسامة إنكم كذا دعنا من هذه الكلمات الجوفاء التي ليس لها قيمة ولا فائدة لكن الحق يقضي أن نقول كان للرجل ما له وعليه ما عليه والذي كان له أثر مما عليه رحمه الله إن هذا الرجل بذل حياته للجهاد في سبيل الله عز وجل تركه أبوه وترك له ثروة طائلة ذكر أنها تقدر بتسعمائة مليون دولار واجتهد أسامة بن لادن في التجارة حتى حصل وكون ثروة كبيرة طائلة وأهل السعودية يعلمون ما كان لهذا الرجل من بذل في الخير بل ولا تزال شركات كثيرة ومصانع باسمه إلى اليوم لكن علم هذا الرجل بفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل ورأى أمريكا الظالمة المجرمة المتسلطة على رقاب العالم كله باسم فرض التقدم والحضارة على الشعوب بالقوة فقام الرجل يدافع عن دينه ويدافع عن عقيدته ويدافع عن الإسلام ضد الغزوات الصليبية القذرة التي عانى منها المسلمون كثيرا فكان لأسامة بن لادن رحمه الله دور كبير في الجهاد في سبيل الله في الشيشان في طرد أعداء الله من الروس في الشيشان وكان له دوره في الجهاد في العراق ضد الأمريكان وكان له دوره الرائع في البسنة والهرسك ضد أعداء الله عز وجل من الصرب والصليبيين وكان له دوره الواضح البارز في أفغانستان طرد الروس من أفغانستان وكان لا يزال يحارب الأمريكان هذه الحرب الشعواء التي جعلت أمريكا تبحث عشرات السنين عن شخص واحد أين أمريكا؟ أين سياستها؟ أين تقدمها؟ أين الطائرات التي تعرف أرقام الملابس والأزياء التي تلبسها؟ أين؟ أين الصواريخ التي تراك وأنت نائم على سريرك وهو هناك في أمريكا؟ أين هذا الكذب الذي عشنا فيه طويلاً والذي انطلع علينا وانخدعنا به كثيرا أمريكا تبحث عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات عن رجل واحد إيه مش لأيه مش عارفة تجيبه فإن التقدم السياسة والحضر فين ده كله وكان لهذا الرجل أخطاء أو لمن ينتسبون إليه أخطاء من أهمها وأخطرها ما تبنوه من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر إن كان هذا منسوبا حقا إلى أسامة بن لادن رحمه الله فهذا خطأ فادح جدا لأنه كانت له أضرار بالغة على المسلمين في أمريكا بل وفي العالم كله ولا نزال نعاني آثاره إلى اليوم وكذلك ما ينسب إلى بعض المنتسبين إليه من التفجيرات في الرياض أو هنا أو هناك من بلاد المسلمين أو قتل المدنيين غير المسلمين لكن هذا لا يجعلنا نقول بقول الإعلام المجرم أنه قتلنا الإرهاب وقتلنا التطرف وقتلنا كذا و... والناس سيبدأون من الآن فقط يعيشون سعداء يعني هو أسامة بن لادن المجهد في سبيل الله كان هو حجر العثرة الوحيد اللواف قدام الناس كلها وآلمني كثيراً والله آلمني وأحزنني كثيراً يعني ما ما خرج عن بعض الجماعات الإسلامية وما تفوه به بعض المنتمين إلى هذه الجماعات شيء مؤسف جداً إنك تطلع تقول وتغازل الغرب وتقول لهم أخيراً قد انتهت حالة العنف التي كان يعيشها المجتمع أنا مش عارف يعني يعني ماذا تريدون تتلونون مع كل لون لماذا لماذا تتلونون أين منهجكم أين مبادئكم أليس ينبغي أن تثبتوا على منهجكم طيب يعني حاولتم أن تغازلوا النصارى هنا في داخل البلد فقلنا مش مشكلة لعلها حيلة سياسية وهم يعلمون أنه يعني هذه ليست الغلبة وإنما هي قلة قليلة ما فيش إشكال لكن لماذا تغازلون الغرب لماذا تغازلون أمريكا لماذا تريدون أن تأخذوا لكم وجها عند كل أحد؟ يا أخوانا خليكم أصحاب منهج بقى خليكم أصحاب منهج واستقيموا على منهاجكم أما أن يخرج الدكتور العريان غفر الله لنا وله ويقول أنه خلاص انتهت حالة العنف من المجتمع ليه؟ هي خلاص أمريكا ما ملهاش أي عنف في المجتمع مش أمريكا هي التي دفعت هذا الرجل وغيره إلى الأخطاء التي ارتكبها إن كان في أخطاء ارتكبها ووقع فيها هو ومن ينتسب إليه أليست أمريكا هي التي بدأت بالظلم والطغيان ولكننا بصورة عامة نحسب الرجل ما كانت غايته إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل وما كانت غايته إلا أن يبذل روحه في سبيل الله تبارك وتعالى أخطأ نعم أخطأ ونختلف معه في أخطائه ونختلف معه في طريقته ومنهجه ولكن يجب أن نحترمه وأن نقدره وأن ننصفه وأن نبين الحق في أمره هذا مسلم يا أخي يكفي أن هذا رجل مسلم دخل أعداء الله عز وجل وحاصروه وقتلوه إن كانوا قتلوه أنا شخصيا لا أزال إلى الآن في قلبي شك من هذا الأمر لكن خليه أن هم قتلوه أليس هذا رجلا مسلما؟ بصرف النظر بقى عن المنهج واللي كان بيلتزمه ولا الكلام دول أليس هذا رجلا مسلما دخل عليه أعداء الله وقتلوه تفاجأ بقى بالمنتديات وال واللقاءات والرسائل اللي مبعوثة من المسلمين أسامة بن لادن الحمد لله لقد قتل الخارجي لقد قتل أسامة بن لادن تعالوا نشرب الببسي على موت أسامة بن لادن في إيه من اللي أتلوه دول أليست أمريكا التي تسب الله وتحارب الله وتكفر بالله وتريد القضاء على كل كلمة إسلام في الدنيا ولحنا الإعلام بيخدعنا ويضرنا ويقول لك دول إرهابيين وهؤلاء متطرفون أنت مسلم إبقى أنت إرهابي حط دي قعدة هكذا تعاملك أمريكا وهكذا يعاملك تعاملك أوروبا ويعاملك أعداء الله عز وجل فلا ينبغي أن ننخدع بهذه الصورة ولا ينبغي أيضا أن نكون أهل غدر ولا ينبغي في الوقت ذاته أن ننقص الحق أهله وأن ننقص أقدار الناس ولا ينبغي في الوقت ذاته أن نغالي في مدح الناس الغلو الذي يجعل الناس لا يعلمون الحق بل نقول كانت للرجل أخطاؤه وكان له منهجه الذي قد نختلف معه فيه في أمور كثيرة في مشروعية كثير من الأعمال ولكنه كان مجاهداً في سبيل الله عز وجل بطلاً من أبطال الجهاد غايته أن يبذل روحه في سبيل الله ونحن نحمد الله إن كان هذا الرجل قتل فنحمد الله على أنه قتل ولم يؤسر فلو أسر لفعل به أعداء الله الأفاعيل لكن من رحمة الله عز وجل ونحن نهنئ أتباعه بهذا أن قائدهم مات مرفوع الرأس ولم يسلمه الله عز وجل إلى أعدائه ثم انظر إلى خصة الصليبيين لماذا لم يسلموه إلينا معشر المسلمين حتى ندفنه في قبر من مقابر المسلمين لماذا؟ لماذا أخذوه ورفعوها كذا وقال لك أنهم غسلوه غسل شرعي وكفنوه كفا شرعي وصلوا عليه الجنازة من اللي صلى عليه إمام أوباما هو الذي صلى به إماما صلاة الجنازة وقال لك أنهم ألقوه في البحر حتى لا يقيموا له قبرا يزار يعيني على التوحيد حتى لا تقيموا له قبرا يزار لا يا أخوان هذه أدبيات صليبية قديمة كل واحد يعاديهم ما يخللوش وجود ولا أثر عشان ما يبقاش قبره ولا حتى وجود التراب اللي تحت ده ملهما لثورة من بعد هذا فيجي رميه كله في البحر زي هتلر مثلا لما حبوا يتخلصوا من هتلر هتلر قتل نفسه وقتل أتبعه أنفسهم وقم خدوه وهو أشلاء محروقة كده رمال وألقوها في البحر ما جمعوهاش في مكان هذه عادتهم وهذا منهج أعداء الله عز وجل لكن علماؤنا أو بعضه علمائنا حفظهم الله تعالى قرر أنه سيصلي على أسامة بن لادن صلاة الغائب لأننا لا ندري هل صلي عليه أم لم يصلى عليه فالذي تولى أمره بين كافر وبين موال للكافرين فلا ندري حقيقة هذا الأمر ولذا أنا سأقتدي بإذن الله عز وجل بهؤلاء العلماء كشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ حسن أبو الأشبال وغيره من علمائنا هنا في مصر الذين أعلم أنهم صلوا صلاة الغائب على هذا الرجل المجاهد المبارك فسأصلي صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة بإذن الله فمن أراد فليصلها معنا ونسأل الله عز وجل أن يرحم الرجل رحمة واسعة وأن يرزق المسلمين اليقظة والإفاقة من تخدير الإعلام الغربي المجرم الكذاب وأن يرد المسلمين إلى دينه ردًا جميلًا وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع راية الجهاد عالية خفافة يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد عالية خفافة يا رب العالمين.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 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن خير من زكاها أن وليها ومولاها اللهم فرج كرب إخواننا في ليبيا اللهم انصر المستضعفين في ليبيا اللهم أهلك طاغيتهم ودمدمه يا رب العالمين وأرن فيه عجائب قدرتك واحق اندماء المسلمين اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وأهلك الطغاة والظالمين وانصر الموحدين يا خير الناصرين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة لي قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين وحب صفوف المسلمين على الحق والدين اجمع كلمة أهل مصر على كتابك وسنة رسولك انصرنا على العالمانيين والليبراليين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين ادفع الشر عنا وعن منهجنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا وانصرنا نصرا مؤزرا وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسوا مسجدكم من تبرعكم وبذلكم يجود الله عليكم وأقم الصلاة